ززلت الأرض زالتها وأخرجت الأرض أشترىها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبار بأن ربنا لها يومئذ يصد الناس أشتى أعمالهم فمن يعمل إثقال ذرة خير يرى ومن يعمل إثقال ذرة شر يرى الله الحمد لله رب العالمين يا كنعول وإياك نستعين إدي الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرن الضب عليهم والضال. لذئب جئ املهم موتا ما اهنا عنه ما له و ما كسف سيفنا عنات لهم و رهتهم حن الحطب في جيدنا حبل